117. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا 119. وكان عبدا شكورا 110. ن في الأم لالتفسد 117. وإن أسأتم فلها 118. فإذا جاء واللي ي دخولون المس ي كما د خلوه او 117. عسى ربكم أن يرحمكم 118. 119. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن Wahju best them <laughs> 112. من اهتذا فإنما يهتدي لنفسه 113. ومن ضل فإنما يظهر 112. ولا تزر وازرة وزر أخرى 113. وما كنا معذبين حتى 111. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها 112. فِي فَحَ قُلْ يَا الْقَوْلُ فَذَمَّنَّا <تصفيق> 119. وينكرون من بعد نوح 110. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصير ma 129. أحدهما أوكلاهما فنا تقل لهما أف ونا تنهرهما So 129. ويبسط الرذق لمن 119. ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساع 129. ذلك خير وأحسن تأويلا ولا 119. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون وَلَ قَدِ الصَ وَْ الن فيهزًا القُرأَن ل the 119. إنه كان حليما غفورا Во Uh-uh-uh. حديداً أو خلقاً 111. وتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا 112. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن <IST>. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ حُكُمَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 119. أعلم بمن في السماوات والأرض 110. ولقد فضلنا بعض النبيين على اِنَّا اُذَغْنَا لَهُمُ الذُّخْرَا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَن 119. لا تضر عنكم ولا تحويل boy oh. kho oh. 129. وإذا مسكوا 119. وكان الإنسان كفور ور سوف يرسل عليكم صفاً من الريح فيغرقكم بما كفوتوا فيغرقكم بما كنتم فوتوا ثم لما 111. وتجدوا لكم علينا به تبير 112. بني آدما وَأَرْسَلْنَا قُنُهُمْ مِن وَرِيفَاتٍ وَضَلُّنَّ مَعَ النَّاسِيرِ مِنْ مِمَّنْ خَلَقْنَا خَضِيلَا يَوْمَ نَدْعُو سين بإيمان مزين 119. ومن كان في هذه أما فهو في الآخرة أما وأضل سبيلا 111. وإن كادوا الله تَرِي عَلينا غَيْرَهُ لِتَفْتَنِيَ عَلَينا غَيْرَهُ وَإِذَا اتَّخَذُوا خَلِيلًا <تصفيق> ن نصيره و ان 129 سنة من قد أوسلنا قبلك من رسلنا إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ الْفَجْرِ وَقُرَّب رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, وأخرجني مخرج صدق in COVID وَمَنْ بَصِيرَا وَمَنْ кос сама вати 117. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومرضنا فإذا جاء 113. ونذيرا 114. وقرآنا فرقناه the